نحن نزيدون ماء هاي العوض عوض عن كمين نقولين عن حركة عن اي الشكل وعن الترويس لكن لا يلتعونين انها الحركة ها حركة يقولون خرص نون فإذا قلت خرص نون مثلا <تصفح> على ضمتين. عليها ضمتين خرص نون عليها ضمتين فالنون عوضا عن احدى الضمتين وعوضاً عن التنوم هذه الحركة عن إحدى الضمتين لأنك كثيراً خاصون على العلمين ضمتين فالنوم هذا عوض عن الحركة يعني إحدى الشكلتين ولهذا جاء لما جاء المبنى راح نونا خاصنا مع المبنى مثل زيدون وزيدون, وزيدون. المفرد على الشكلتين ضمتين فالضم هذه اللي على المفرد راحت لوجود تنوين الجنة أو تنوين المثنة المثنة يجبوني الدنور المثنة أمام التالي بل اختصنوا اختصنك على المعضو أبني على الظلم اختصنوا والواقف ولا ظهر المتصن والواقفين اختصنك على الظلم كذا في محل رفع في حرف جر ورب مجرور وهو مجرور في, مجرور في وعلى الجره الضار وهو مضط من منتشرون على الكسره بني اكثرتين في الجر به لما على قال رجلان من الذين يخاطرون أمر الله عليه قال رجلان قال رجلان رجلان قال رجلان فاهم لا يعلم نعم على الله يلقم يلقم قلنا قلنا قلنا قلنا عنه نعم نعم نعم رجلان من خضره هذولين بيتعلموا يعني مرحب الذين الذين اسمهم حسين هذولين هذولين اسمهم حسين هذولين عادي يعني ابنين خيال احنا علموا ان عالم ترى معنا في الوقت معنا في الوقت لا معنا مش راح تمشي لا نعم تمشي نعم ولو ما هاي انت جرت من جناحه عشرة عينا اجابه اجابه قطعه اا كده هو هو اكثر بيقول انا حابب انا حابب وانتهمني اولي انا حابب انا حابب نعم لانه ايش انا ما اقدر تاتا تاتا مباط وعشره وعشره مبغينني على باله حلوا شغل الرجال اينا اينا ثاني ثاني يعني شنو؟ يعني ترى مبادر ااا ضروري بالشرطه تطبيق جوني طبعاً ا ل ا ا لذلك هنا قدان فينا ما فينا ورجالنا وعليه جل جلاله سبحانه وتعالى ربنا معك طبعا هو من احسان من منع عن نفسه عن رمي الاظهار وينفع عن تراني افتدر اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح واما النون فتكون علامه للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة وعلى الله تعالى النون فتكون علامة للرفع في البعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة تقدم لنا أن علامات الغفع أربع وأن الأصل هي الضمة وما بعدها نائب عنها تقدم لنا أيضا أن الضمة تكون علامة للضغط في أربعة مواضع في الاسم المفرد مثل قولك جاء عمر ذهب زيد وفي جنة التكسير ذهب الزيوج جاء الرجال أو جنة محمد السالم جاءت الهندات أكبرت الزينبات والذي المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء يعني يوجد بنا او ينقل اعراب فيقوم ويعمل هذا هو الاصل البقيه كلها نيابه عن الضمنه فالواو تنوب عن الضمنه في موضعين في جمع المذكر السالم وما حمل عليه وقد سبق لنا بيان شروط الجمع وشروط الاشتق والملحق وما ذلك والثاني الأشماء الخمسة وقد شبق لنا بيان شروط الأشماء الخمسة ومحترجاتها ومحترجات والألف تنوق عن الضمة في المثنى وتقدم لنا بيان حد المثنى حيث قلنا لفظ دل على اثنين إلى آخره وشروط المثنى التي جمعها بعضهم في البيتين التي تقدم بيانها شرط المهم أن يكون معربا إلى آخره ذكر المصل هنا عن تنوب عن الضمة أيضا لكن كيف تنوب عن الضمة؟ تنوب عن الضمة في الفئة المضارع إذا اتصل به ضمير تدميع أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة وذلك في الأفعال الخمشة راي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين وضابطه كل فعل أسند إلى ألف بإثنين كل فعل أسند إلى ألف بإثنين أواه الجماعة أو ياء المؤنثة في المخاطبة سواء كان مدُّؤاً بالياء أو بالتاء فتقول يقوماني هذا أسند إلى ألف بإثنين يقوماني يضرباني يذهبان ومفر المضارع مرهوض تجربين الناس ليعجاجوا فعلى نترى الثبوت النون والألف فائد أو مبدوئا بالتاء تقومان تذهبان تجيئان أو كان أشمد إلى واو الجماعة مثل يضنقون يأكلون يشربون يعقنون يتفكرون يشمعون أو مبدوئا بالتاء تعرفون، تقرؤون، تتكلمون، تشمعون، تفهمون فعلم مضارع مظهورا لتجرده يعني لخلوبه من الناس برجاز وعلامة رفه كان المظهورون يقول وعلامة رفه ظلمة لكن لما أشد العرف الاثنين أو واو الجماع قلنا مظهور وعلامة رفه تبوت النون يضربون والواو تائد أوياء المعنذة المخاطبة تقومين يا هند تشربين يا جينب قال الله تعالى قالوا أتعجبين من أمد الله تعجبين على المضارع مرضوا لتجربين من الناس يوجاجهم وعلمة عن ثقوت النوم والوظال فالنوم هنا نابت عن الضمة كما أن الوظ نابت عن الضمة في جنة مذكرة السالمة وكما أن الألف نابت عن الضمة في المثنى فكذلك النوم نابت عن الضمك في الفعل المضارع المشند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو يا المؤمنة المخاطبة هما للمسوم مضارع دائما يمرنا فعل مضارع فعل مضارع فعل مضارع وش معنى فعل مضارع مضارع ايش هذه التسمك ونس المضارع معنى مضارع المضارع المشابه في اللغة يقال فلان مضارع لفلان أي مشابه له فالفعل المضارع مشابه للإشم لأن التقدم لنا أن قلنا أن الإشم يتعلق به خمسة مباعر من جميلتها أن الأصل في الأشمى الإعراض والبناء طال عليه الأشمى كلها معرضة إلا ما اشتثني فإنها مبني كالضمائر وأسماء المرسولات وأسماء الإشارة وأسماء الأبعاد وأسماء الاستفهام هذه مبنية فصال الأصل في الأرب تقدم أن الفعل يتعلق به خمسة أبعاد لكن من جملةها أن الحوق من الأصل البناء الفعل مبني والعراب طار عليه فالفعل المغار صار معرب لَنْ يَقُومُ لَنْ يَقُومَ لَمْ يَقُومُ تحرك آخر على حسب العوامل فصار مغارع يعني مشابه للإسم بذي كونه يُعرَب مثل قولك جَيْنٌ جَيْدًا جَيْنٍ, جين فَيَقُومُ لَنْ يَقُومَ لَنْ يَقُومَ لَمْ يَقُومُ هذا لا, لا يقوله لم يقم فشابه الإسم لأن آخره يتغير على حسب اختلاف العواني فهذا هو السبب في قولنا دائما فلن مضارع فلن مضارع يعني المشابر للإسم في الإعراب لأنه يُعرَب نصباً وقال نصباً وجزماً وضمّا كما هو معلوم والحاصل أن البيون هنا تنوب عن الضم في الأفعال الخامسة التي ضابطها هي كل فعل فشديدا الى الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المؤنث المخاطبه سواء كان ادوها بالياء أو التاء ويقال كيف علان ويفعلون وتفعلون وتفعلين والله اعلم ما في كل فعل رب الواعد انا ان موارد المراد او زي برمراد انا والله كمان اداره مع مجلس آخر من هذا الشرح فآخران يقومان مقامهما فاخران واخران وهو الخطا اخران اخران يمكن يرقون بالضم ويرقون بالكسر على المترفع الالف ملحق به يقومان يقوم يقوماني, يقوماني فع المضارع مرفوع لتجرده عن الناصر والجائز وعلامة رفع الثبوت النون لأنه من الأفعال الخاصة والألف ضمير, ضمير منتصل مذنع السكون في محر رفع فا مقامهما مقام المفعول به ومفعول به م... مصدف اسم مصدف زع منصوب وعلامة نسبة فتح الظاهر على وهو مضاف وهو مضاف ضمير مطافئي ومع المضاف نعم و... الميم, و... الميم والالف ومقامهما من الالف الاثنيه والميم والالف حرفان دالان على التثنيه نعم غير اسمي ما عندنا جمع قلنا التثنيه ها انا جاي لفتك التعبير قالوا الميم والالف حرفان دالان على التثنيه إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَتَفْكَرُونَ إِنَّ حَرْكَ وَيْتَفْكَرُونَ فنصد فنصد فنصد إِنَّ اسم مجروز بيتي نعم لا لا اسم إشارة اسم إشارة مبني مبني على السكون محله وجر ونحر وجر ولا لالف لا للبعد لا, لا ايه ان ام نعمل كذا هذا يشوفنا لو جاء حنجمله من التاكيد المناوي يعني هو يعني ان الذي ابادها يصلح ان يكون مبتدا انا السلام عليك من يشاق في يشاق الشدور نعم ايه اية سورنا اية سورنا اربعه ما على النسخ اتفضل معنا الى تلايه قوم ان لهم نعم ترويشار مترجمين وقوم ما اذا أو ايه هذا فعل فعل مضارع فعل مضارع فعل مضارع مرفوع طلاب نرفعه لماذا انها لكن الفعل العله مرفوع لتجرد الناس المعنى انت مرفوع لتجرد كاننا نقول لك ليه ما في رثاء قول لي تجدد من الناس الذين ايرخ ورمتهم الناس بالجاد هذا ما نكون نتقيد بقولنا ابو ال لتجدد يعني كان جواب سؤال نقول اذا عن جانب المضارع الماضي طيب نعرف وايش وانا اعمل اللي يجعل ال ايش اجدته لي تجدد يعني بنقول من الناس والجادي هو الذي رفع لهذا لا بد ان نقول مضروع فالمغارة مرضوع لتجرغده من الناس بأعجازة فعالة ما ترغب؟ النوم وعالة ما ترغب؟ وعالة ما ترغب تبوت النوم تبوت النوم آه، والواب؟ والواب فاعل ماذا الشاهد؟ يتذكره ماذا لأنه؟ لأنه هو فاعل، هنا وانت انا بدي كون شيء نور شيء شيء من الحق ليش شفائل اه منير منير منير منو شنو ها ها ها ايش كترش باش ما يصير غير هيكي قاعد شفعال تعال تعالوا فاعلموا ان حروفه كلها فاعل هي شيء يقدر ان هذا يري ذلك فاعل ولي فاعل قلنا احنا جماعه والجمع ويقدروا يتاجروا ايش تسوي؟ سبنا خلاص شاطئ شم اسد نسى اين انت انا طبعا وقد دلت على ما دل عليه الاشياء وقد ضربتوه ضربين وقد من الحلول على الفائل ضربناه اتقوني اچھا على طلب نعم قال قال ما بنوا وقال بنوا وقال ومي ومي لم يكتسب امي عاشكوا امي عاشت محلوا الراء 2000 اتعجب اتاتيني همزه الاستفهام عند اتعجب فعل مضارع منصوب وعلامه مراد هو ايش عن النصب والجر وعلامه صرفه هي النون من الافعال الخمسة نعم نعم هو ولا وليه يا احمن من الله الله من جار ومجرور لا من من الله جار ومجرور من امر الله نعم نعم من امر الله من اسم من جر ومجرور من ضمن الله امر الله أم فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح وللنصب خمس علامات الفتحة والالف والكسرة والياء وحذف النون فاما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء وللنصب خمس ألامات لا سابس لها الفتحة والألف الفتحة هي الأصل والألف والكشرة والياء وحزنون فروع عن الفتحة تقدم أنك لنا أن المؤلف ابن آج الروم مقدمته هذا مسلك المتقدمين ومسلك المتأخرين المتقدمون يذكرون الشيء مجملا ثم يبصلون المتأخرون المتأخرون يذكرون الشيء مجملا ثم يبصلون هذه طريقة المتأخرين المتقدمون يركضون الشاء مضصلا ثم يزيلون الإجمال عند المتقدمين بعد التفصيل والمتأخرين التفصيل بعد الإجمال والمصنف سلك المسلكين في مقدمته تلك فإنه هنا فصل ذكر قال للضغط أربع علامات و قد تقدمت توضحها قال والناس بخمس علامات وياتي فسيقول وللخفض ثلاث علامات وللجزم علامتان هذا كل التفصيل ثم لك الفصل بعده فالفرسن من الضربات والاشمان نوع من اقصى الفرن ما يرب القروط ومنها ما يرب الحركات فانا قدمت لك رحمه مجمله مره اخرى وهذه طريقة المتعلمين أما المتأخرون لا يركرون الشيء مجمل ثم يركرونه مفسرة يركرون باب باب مرضوعات الأسماء مثلا ثم يركرونها الفاعل والمعبناء بالفاعل والمتدى وخبره واسم كان وآخواتها وخبره إنه آخواتها, أخواتها و... ونأت ونعت... المرفوع والنات والأطف والتوكيد والبدء بس كده. ثم عاد يوصر باب الغائل باب نائد الغائل باب المبتدى والخبر وهكذا فقال النصنون وللنصب وللنص خمس علامات لا سادس لها الفتحة يقول لك رأيت جيدان هذا الفتحة تنوب عن الفتحة يقول رأيت أباك رأيت الأسماء خمسة رأيت أباك وأخاك وما اشبه ذلك. والكاسرة تنوب ايضا عن الفتح في دمع المعنّف الثالث. تقول رأيت الهندات خلق الله السماوات. ولها ايضا تنوب عن الفتح في موضعين. في المثنّاء وفي الجمع. فالمثنّاء تقول رأيت الزيبين منصوب عنه سوريا. الَّتِي تُومَا قَبْلَهَا أَنَّ نَخْسُورُ مَا بَدَأَ نِيَابَةً عَنِ الْفَتْحَةِ وَفِي الْجَمْعِ رَأَيْتُ الزَّيْدَيْنِ الزَّيْدَيْنِ نَطْلُبُ بِمَصِيرِ قُرَاعْتُ وَعَلَى التَّسْمِيرِ أَنَّ نَخْسُورُ مَا قَبْلَهَا أَنَّ نُتُومَا بَدَأَ نِيَابَةً عن الْخَامِسُ حَدُّ النُّون وَهِيَ فِي الْأَسْئَالِ خَمْسَةَ يَسْأَلَانِ وَتَسْأَلَانِ وَيَسْأَلُونَ وَتَسْأَلُونَ الزيدون ليقومون هم الهندان لن تقومنا الهندات لن يقومنا انت يا هند لن تقومي في ديار الاميره العليا تفو منصوب وعلامه نصبه منصوب بنا لان فعل المضارع الزيدان ليقومنا نالن حرب ندي ونصب يقوم عبد المضارع نصول بلن وعلامة نصب حذب النون والأليف فائد أو لن يقوم نون وعلامة نصب حذب النون والوا وغائد أو النشوة لن يقوم نع مثلا تقول مرنين على السكون لاتقصة بنور النشوة في محل نصب لأنه مرنين أو لن تقومي لن حق نهل نصب اشتفال تقوم عبد المضارع نصول وألا أنت مصرحة واليبعاية هذا منحة مصرحة لما ذكرى المصر المجملة حقر يبصر قلت أما الفتحة فتكون علامة للنصف في ثلاثة مرارة فقط لا غير بالاسم المفرج لأن كل اسم المفرج دخل على ناصف فإنه يفتح ويصب الأساس الضائرة مثل نذر رأيت وزايدان هذا الاسم وتقدم لنا تعريف المفرد في باب الإعراض لو قلت مثلا ايش تعريف المفرد هناك يختلف تعريف المفرد على حسب اختلاف الأبواب وقلت عن طيب في بابنا هذا نحن الآن في باب الإعراض نقول لك المفرد باب الإعراض ما ليش مذنن ولا مجموعا ولا منحقر بهما ولا من الاسماء الخامسه هذا لا شامرا كن كذا ولا مجرورا كذا ولا منحقا بهما كثنين وثثي او الريقي ولا من الاسماء الخامشه كاباك واخا هذا هو النصب في باب الاعراب رأيت زيدان رأيت هندان ضربت خالدا هذا لا مفرد لأن هذا خالد ليس مثنى ولشه مجموع ولا أنه ملحق من ولا أنه ملحق من, ولا أنه, ملحق من ولا أنه من الأسماء الخامسة خالد بصر عمر هذا هو المفرد بخلاف المفرد في باب المفتدى وبخلاف المفرد في باب المنادى وبخلاف المفرد في باب الله فهو يحتج فالمفرد في باب المرتدى يُضعرض ما ليس بجملة ولا شبيه بجملة ويحصل وفي باب الندى المفرد ما ليس برواف ولا شبيه بلمرواف فأما البطحة فتكون علامة للنصف بجلالات موابع بلش مرد؟ وجمع التكشير هذا والثاني جمع التكشير لغة والتغيير واصطلاعا ما تغير فيه بناء مغرده كأسد وأسد آسد ثلاث, أسد ثلاث لكن تغير الشكل المغرد آسد فتح الامزة والسي ودع العدل من محمد اراضي وقف بضنب الامزة وحيث كان تغير فارجان بأننا نقول ما تغير فيه دناء مفرده وهذا المفرأ الروح متلعاء إلا أنه تغير الشكل أو مثلا تغير بالزيادة والنقل بساطة رسول رسول, رسول. كتاب كتب او بزياده والنص صغير الشكل رجلان وذلمان وغراب وكلبان ا تغير عن ذلمان ذلمان في زيادة حروف وفي نقص وفي تغيير شكل زين هودا هذا هو مبدئ فطلع اولان بدا الف بعد الالف من الغلام الجامع للماء تغير اشتسع للماء وحصد نقص غلم المفرد عقب اللام ألف غلام والجامع لقنا ألف غلم بل الذي يلي اللام ماء مغيث يعده وهو بعد المين يقول ولن نجد بعد المين ألف غلام فاليهالة قالوا تأثير هنا تغير جنع عن المفرد بالزيادة بالتغير الشكل والزيادة والنقص الحاصل عن جنع وما هو ما تغير فيه بناء مفرده وهو منحص في نحو شتة أقسام تقدم بيانه فتكون رأيك الرجال هذا مفرد هذا جنع يصب لك الزائرة لأن جنع التفشيل مثلا. رأيت وصحبت الرسول كذلك هذا يصب لأنه جاء تكشير طررت الغلمان هذا يصب بالغسط الضائرة لأنه جاء تكشير اشتريت الغسوط هذا جاء تكشير يصب بالغسط الضائرة وهكذا والذعن النظار الثالث إذا دخل عليه ناسف من النواسف العشرة أنولا وإذا إلى آخرين. كما يتكلم. وَلَنْ يَتَّصِلْ بِآخِرِهِ شَيْءٍ موش اللي يتصل بآخِرِهِ شيء يَتَّصِلْ بِآخِرِهِ شَيْءٍ يُجِبُ بِنَاءَهُ او ينقل اعرابه فالذي يُجِبُ بِنَاءَهَ كنون التوحيد الثقيلة او الخبيبة او نون النشوة فإنها تُجِبُ بِنَاءَهَ مثل أضربَنَّا، أقتُلَنَّا أذهبَنَّا، أخرجَنَّا او نون النشو يتربصنا يركبنا يساغلنا النشوة يركبنا سيارة النشوة يساغلنا إلى الحج فإذا دخل على هذا ناصر فإنه لا يوصل بالحجل الله لأنه وجد ما يجب بناء فتقول النشوة لن يضربنا النشوة لن يضربنا عمران لن حرف نفسه نفسه اشتغبات يضربنا في علم مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النشوة في محل نفسه بيعدي لديه هذا اللي يجب هنا فلهذا لا ينشر في نفسه الضغبات ومنذ التوتيف التقيلة والخبيلة أو ينقل اعراضه يعني لم يتصل بآخر المضارع شي ينقل اعراضه والذي ينقل اعراضه هو ما مثلناه من الأفعال كم سيدعلان وتغعلان ويدعلون وتغعلون وتغعلين فلا تقول هي يقول فمذلك الزيدان ليذهب يذهب ما يصب هذا بالمخصص الضالح لأنه وجد ما ينقل إعرابا وهو إشناده إلى ألف النسي فتقول لن يذهب لن حرف نفي ونصف استقبال يذهب داخل المبارع من صدم لن وعلى مترسل حذب النون والألف فائل أما الآن أم فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح وأما الأليف تكون علامة للنصف في الأسماء الخمسة نحو رأيت آباك وآخاك وما أشبه ذلك وأما الأليف تكون علامة للنصف في الأسماء الخمسة نحو رأيت آباك وآخاك وما أشبه ذلك أي رأيت أباك ورخاك ورحماك وباك ودرمائك الألف صناع تنوب عن ذكحة تقدم لنا أن للنصف خمسة علامات البسها. وما ينوب عنها ولل إن ينوب عنها هي الألف وكسرة ولياء وحسن نوك لكن لجلة ما ينوب عنها وكذلك اجزلنا في هذا الاعراق ان ما قلنا تأريض بسحة ايه تأريض الضمة ايه تأريض كثرة ايه ايه تأريض بسحة ونالك بمعشرات البسحة ويجعل الله ان الاعراق صبيل ومخصوص يجنبه وآمن ومخصوص علامته بسحة